86. 87 87 Passat dels verbs modals 1 Mاضي الأفعال المساعدة 1 Mاضي الأفعال المساعدة 1 Havíem de regar les flors. لقد كان علينا l'apartament. لقد de rentar els plats. لقد كان علينا أن نغسل الصحون لقد توجب علينا أن نغسل الصحون بوابة دفع الفاتورة هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة بوابة دفع الأنترادا هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول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 من الذي قد توجب عليهه أن يدهع ك يذا نرس كازرة من الذي كان عليه أن يذهب مبكررا إلى البيت من الذي قد توجب عليهه أن يذهب مبكررا إلى البيت ك يذا بند تر من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن ياخذ الخطار؟ نو بوليام استاري غاير لقد اردنا ان لا نبقى طويلا لقد اردنا ان لا نبقى طويلا نو بوليام بيندر ريس لقد اردنا, لا, لقد أردنا لا نشرب شيئا نو لقد أردنا ان لا نزعجك لقد أردنا ان لا نزعج نميس لقد اردت ان اتصل للتو بالتليفون لقد اردت ان اتصل بالتليفون بوليا انكارغاراو اون تاكسي ارتو ان اطلب أردت أن أطلب سيارة أجررى من بلنا كاز أرد تحديداً أن أذهب إلى البيت أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت فكرت أنك أرد أن تخاب زوجك فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك Pensava que volies trucar a informació. Fecsorte, annq aradta an tatassil bil Pensava que volies encarregar una pizza. Fecsorte, annq aradta an tatlub pizza. Fekert annq aradta an tatlub pizza.